بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفره فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد